والسراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا للإنسان سَن نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِن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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار العيد، من عل الخير معتم الذي جعل مع الله إلها نأخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال.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 ما هل امتلئت وتقول هل المزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعودون هذا ما تعودون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء ولدينا مزيد